هنا بدوي على منهج العود هنا بدوي على من على نهجة يزيد افتخاري من أخذت الحلم والالم والجود الي صار المجد باسمي ماري امشي مع دربه ويا رقابي سنود واسمه ينوم اسمي مع كل طاري اعشق عشانه طاري البر والذود واصبح غلاها في الشرايين جاري يالله بنوم معس انا بارقه الرعود تزبر مزونه وتسقي الصحاري تسقي مداهي لله تحني وتعود جله على الرمله وذيك الخباري تروى منابه ويروى بها العود اللي تلاعب بهبوب الذواري تشبع بها حرش العراقي بي وتسود ذي بد والما خذوها واري هبل اللهم مبطي ومن سال جدود ما هي بداوت شبك بايع وشاري وريح الزهار فيها علي عهد النود يجلع ما شلي بلاتها طوارئ شوفتها لا ذي تعني لا اللي غبش واللي ما علي سعر شدوا في ما شاع طوابير وحشد إحدى شامها معها ولا خاري باري هذه طرعت الذود يا راعي الذود والجهلها ما خذل العزاري نبقى على معقلي والعلم مردود نبقى بدو لو مستوانا حضاري نبقى بدو لو مستوانا حضاري كلمات الشاعر هادي بن زابن الودعاني اداء ترأي من